وهذه امرأة تقول أنا سيدة أرملة وأمتلك ماكينة خياطة هي مورد رزقي أنا وأولادي وأخيط ملابس للسيدات على الموضة فهل عمل هذا حرام وكسب غير حلال ما دمت لا تتأكدين أن هذه الملابس ستكون للخروج والاختلاط بالناس الأجانب فخياطتها غير محرمة لأنه يجوز أن تلبسها المرأة في بيتها لزوجها ومحارمها كما يحتمل أنها تخرج بها فالأمر غير مقطوع به مثل ذلك مثل من يبيع العطور وأدوات الزينه للنساء فإنها تستعمل فيما يحل وفيما يحرم وكذلك أقمشة النساء بل التعامل في كل ما يستعمل للخير والشر لا يحرم على الإنسان فليس هناك شيء يستعمل في الخير خاصة ولا يمكن أن يستعمل في الشر ولو بوجه من الوجوه أما إذا كانت الملابس التي تخاط لا تستعمل إلا في الشر ولا يوجد مكان لاستعمالها في الخير وتعلم الخياطة أن هذا الثوب للأشياء المحرمة فيحرم عليها أن تخيط هذا الثوب لأنها معونة على الشر والدال على الشر أو المساعد عليه شريق في الإثم والله أعلم